بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومنتبههم بإفتانه ومدينهما بعد فنبتدي إن شاء الله ثالث مجارس هذه سلسلة المباركة لقرأة هذا الكتاب المبارك ولكن يا أخوة قبل أن نبدأ على مسألة الجلوس في المكان المخصص يا أخوان لا بد نتعاوم مع اللجنة التنظيمية في إنجاح قضية ضبط الأفوات فالرجع من الأخوان يتأكد أنه جالس في المكان المخصص ولو كان الأخ جالس في مكان غير المكان الذي عدي له يحسب غائب فيتأكد الأخ أنه جالس في المكان المخصص له الأمر الآخر الأخوان يطلبون المشاركات في أسئلة التي توزعت بالأمس يمرون عليكم وتعطونهم المشاركات وفق الله جميل وما يرضى نبدأ السلام بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام ما جاء في رؤيه الهلال والفطر في رمضان حدثني يحيى عن مالك إن عن, عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن ظن عليكم فاقدروا له وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تسطرو حتى تروه بين غم عليكم له عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا حتى تروه بين غم عليكم بأكمل العدد ثلاثين وحدّدني مالك أنه بلغه أن الهلال رؤيا في زمان عثمان بن عفان بعجيم فلم يسطر عثمان حتى غابت الشمس قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده انه يصوم لا ينبغي له ان يفطر وهو يعلم ان ذلك اليوم من رمضان ومن راه هلال شوال وحده فانه لا يفطر لان الناس يتهمون على ان يفطر, لأن الناس لأن الناس على أن يفطر منهم من ليس مامونا ويقول اولئك اذا ظهر عليهم قد راينا الهلال ومن راه هلال شوال نهارا فلا يفطر وليتم صيام يومه ذلك فانما هو هلال الليله التي تاتي قال يحيى وسمعت مالكا يقول اذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون انهم من رمضان فجاءهم ثبت ان هلال رمضان قد رؤي قبل ان يصوموا بيوم وان يومهم ذلك احد وثلاثون فانهم يفطرون من ذلك اليوم اي ساعه جاءهم الخبر غير انهم لا يصلون صلاه العيد ان كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس من اجمع على من اجمع على الصيام قبل الفجر حدثني أحيا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من ناجم عصيما قبل الفجر. وحدثني عن مالك عن عبد الشهاب عن عائشة وحثت زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ما جاء في تعجيل الفجر. حدثني أحيا عن مالك عن أبي حازم بن مدين عن سعد بن سعيد عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عدل الفطر. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملا تلسمية عن سعيد من المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لا يزال الناس بخير ما عدل النترا وحددني عما لك عن النجائب عنهم يد من عند الرحمن يعني نعم ربي خطايا عثمان بن عفان كان يصلي عند المغرب حين ينظرني للليل أسود قبل أي افتراض من افتراض بعد الصلاة وذلك في رمضان ماذا يظن الذي يصيح دون من حددني عما لك عن عبد الله بن عبد الرحمن, بن, عن عن عبد بن, عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أنبيو سمو لا عايشة عناجل الزوج النبي صلى الله عليه وسلم النرد قال رتون الله صلى الله عليه وسلم وهو رقيم على الذاب وما أسمع يا رسول الله إني أصبح دونبا وأنا أريد الصيام فقال صلى الله عليه وسلم أنا أصبح دونبا وأنا أريد الصيام فأغسف لواصوم فقال له الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم عند وما تاخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لا ارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشه وام سلمه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم انه ما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح ذنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم وحدث بني عمالك عن سميه مولاى ابي بكر عبد الرحمن بن الحارث النجام انه سمع بابك بن عبد الرحمن بن الحارث النجام يقول كنت انا وابي عند مروان بن الحكم وهو امير المدينه اذا ذكر له ان اباه غيره يقول من اصبح ذنوبا افضل ذلك اليوم فقال مروان اقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن الى ام المؤمنين عائشه وام سلمه لذا إلى المؤمنين عائشة ومن ثم ذا تسأل أنهم ذا تسألانهما عدالك عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة بدلنا عليها ثم قال يا أم المؤمنين إن كنا عندما ابن الحكم ذكر له أن أبوه يقول سيكون من أصحاب حجور دفّر ذلك اليوم فقالت عائشة ليس كما قال أبوه غير يا عبد الرحمن أترغب إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال عبد الرحمن لا والله قال لا والله قالت عائشه فاشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح ذنوبا من دماء غير احتلاف ثم يصوم ذلك اليوم تراد ثم خرجنا حينا حتى دخلنا على ام سلمه فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشه قال خرجنا حتى جينا مروان بن الحكم ذكر له عبد الرحمن ما قالت فقال مروان اقسمت عليك يا ابا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن الى ابا هريره فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركد معه حتى أتين أباه وحدث معه عبد الرحمن ساعف ثم ذكر له ذلك فقال له ابوه غيرة لا علم لي بذات إنما اخبرني مخبر وحدثني عن مالك العزمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائلة أمي فلما تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح دروبا من جماع غير احتنام ثم يصوم ما جاء في الرخطة في القبلة للصائم حددني أحياء عنه. هذا لا يقال أنهما ما سمع كلام عائشة أم المؤمنين بل اقتنع من كلام عائشة أم المؤمنين ثم ذهب إلى أم سلمة فيه دليل بجمع الاسناد اسناد أم سلمة وإسناد عائشة أم المؤمنين اذا جمع الرجل اسنادين او ثلاثه او هذا من من هذا فهذا جائز نعم ما جاء في رواتي في القبله للصائم حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم على طاو بن يسار ان والد لم قبل امراه وهي صائم في رمضان فوجد من ذلك وجد شديد فاتى امراه ودعا له عن ذلك فدخلت على ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فاخبرت ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقم بوصاياهم فرجعت ما أخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم رجعت مسامرت إلى أ Pearlment فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرة فأخبرته المسلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخبرت اني أني أفعل ذلك فقالت قد أخبرت أبدها فأتى إلى زوجها فأخبرت فزاده ذلك شرا وقال لجنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحيي لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لا لله وأعلمكم بحدوده وحدثني عن ذلك عن عشان بن عروة عن ابيه عن عائشه اوم المؤمنين انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعد اجوانه وصائم ثم ضحك وحدثني عن ذلك عن يحيى بن سعيد ان عاتكه ابنه زيد بن عمرو بن نوفيد عن عمر بن عن الخطاب كانت تقبل راس عمر بن الخطاب وصائمها فلا ينهاهاها وحدثني عن ذلك عن ابن نضر مولا عمر بن عبيد الله ان عائشه بن صلحتها اخبرت انها كانت عائشة عائشه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا زوجها هنالك وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مكري الصديق وهو صائم فقالت له عائشة ما يمنع كانت ذهن من أهلك فتقبلها وتلاعبها قال أو قبلها وعن صائم قالت نعم فحددني هنالك هلك عزيز بن أسلم أن أبا هريرة وسعد من وقاص كان يرخصاني في القبلة في ما جاء في التجديد في القبلة في الصائم حددني أحياء المالك إن أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت يرقدت تنامتون الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول فايكم ان لك لنفسي من رسول الله, الله عليه وسلم قال يحيى قال ما قال هشام من عروه قال عروه بن الزبير لم ارى القبلة لافهم تدعو الى خير وحدثني ابن مالك عن زيد بن اسلم عن ضامن عن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة في الصيام خطفها للشيخ وكرهها للشباب للشاب وحدثني ابن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يحيى عن القبلة والمباشره اصوام ما جاء في الصيام للتمر حتى بن يحياء عمالك عبد الشهاد عن عبيد الله بن عبد الله بن عسبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكبيدة ثم أفطرها أفطر, أفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث إذا الأحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحددني عمالك سمعين مولا أبي رسول عبد الرحمن عن أبي بارسر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس بسببه عام الفتح بالفتح وقال تقوموا لعدوكم اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال الذي حدثني لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعفية صبوا الماء على رده من العطش يوم من الحرب ثم قيل لرسول الله صلى الله, صل الله عليه وسلم يا رسول الله ان طائبه من الناس قد قال ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شديد هذا القدح فشرب الناس وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انثى بن مالك انه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان لم يعبئ الصائم على المفطر ولا المفطر, المفطر على الصائم وحدثني احيى عن مالك عن اجام ان قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصوم وان شئت فافطر فحدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر كان لا يصوم في الصبر وحدثني عن مالك عن إبن عروة عن أبيه أنه كان يتأذى في رمضان ويتذأى معه ويصوم عروة ثم نفطر ونحن بلا يأمرنا الصيام ما يفعل من قدم من سبب أنه وراده في رمضان حدثني يحيى عن مالك أنه روى أن عمر من الخطاب كان إذا كان في سر في رمضان فعل أنه داخل المدينة. فعلم انه داخل للمدينه من اول يومه دخل وهو صائم قال يحيى قال مالك من كان بسبب فعلم انه داخل على عهده من اول يومه وطلع له الفجر قبل ان يدخل دخل وهو صائم قال مالك وإذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بياخذه قبل ان يخرج فانه يصوم ذلك اليوم قال مالك للرجل يقعدهم من سبره ومفطر ومفطئهم امراته مفطئه حين طورت من حيضها في رمضان ان لزوجها يصيبها ان يصيبها شاء كفاره من افطر في رمضان حدثني إحياء مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوث ابي هريره رضي الله عنه أن رجلا أفضل في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر بعضها رقبات أو صيام شارين المتتابعين أو يطعام ستين مسكيناء فقال لا أجل فأتي رسول فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق ثم فقال خذه هذا فتصدق لي فقال يا رسول الله ما أجد وحدا أحوَج إليه مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت synagogue ثم قال قل فحدثني عن مارس وعنا الله الخرساني عن تعلم من глубي انه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحنه وينده وجعره ويقول وحدك لأبعده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما داعي فقال آصبت عليه وأنا طائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تهديك رقبة فقال لا فقال هل تستطيع أن تهدي بدنة قال لا قال فجلت فأوثي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرك تمر فقال خذ هذا فترة فقال ما أحد نحوج مني فقال كل هو صم يوما كان ما أصبت قال مالك قال عطام فتل سعيد من المسيب كم بذلك العرض من التمر قال ما بين خمسة عشر صاعن إلى عشرين قال مالك سمعت أهل العلم يقولون أليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان به صابت أهلي أو غير ذلك الكفارة التي ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهل أهل رمضان فإنما عليه القضاء ذلك اليوم قال مالك واذا أحب ما سمعت إلي فيه ما في حجامة الصائم حدثني ذن يحيى أعمال كان الناس بالله ابن عمران كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر وحدثني عن مالك عن بجاب بن سعد بن ابي اوقات وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان وحدثني عن مالك عن بجاب بن عثانه انه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر قال وما رايت يحتجم قطه الله وهو صائم قال مالك لا تكره الحجامه لصائم الله خشيه من ان يضعف ولولا ذلك لم تقرا ولو ان رجلا احتجم في رمضان ثم سلم ثم سلمت ولو أن رد لن احتجم في رمضان ثم سليم من ان يفطر لما عليه شيء ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه لأن الحدامة إنما أتكون الصائم لموضع التغرير بالصيام فأني احتجم وسليم من ان يفطر حتى يمثي بلاء ارى عليه شيء وليس عليه قضاء ذلك اليوم صيام يوم, يوم عاشراء حدثني عن مالك عن من نعوة نبيه أنا أعيشة دوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وعمر بسيامه فلما فرض رمضان وكان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه من شاء ترك وحدّبني عن مالك النجاب عن حميد بن عبد الرحمن بن بن النوسم مع عوية بن أبي سبيان يوم, يوم عاشراء عام حج وهو على المنبل يقول يا أهل المدينة اين علماءكم فنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم من شاء فليصم من شاء فذكر حديث عن مالك انما بلغه ان عمرو الخضاري ارسل الى حال شام غدا يوم عاشوراء فصموا امر اهلك ان يصوموا صيام يوم, يوم الفطر والأطحى وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حمان عن الأعراض عن ابي ذات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأطحى وحدثني عن مالك النوث من أهل العلم يقولون interأس بصيام الدار إذا أفر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منا ويوم الأبحار ويوم الفتن فلما بلغنا قال وذلك أحب ما سميت بني سمي بذلك أن عن الوصال في طيام حتى لم عن مالك أن أفعن عن رب الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال يا رسول الله فإنك الواطل فقال إني ذك هيئتكم إني أطعم وأسقى حدثني عن مالك الزناد عن رسول الله رجال صل الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لسوك أيديكم من أبيت ويطعموا ربي ويسقيني صيام الذي يقتل خطأ أنه يتباهر حدثني أحياء وسمعت مالك يقول أحسن ما سمعته من وجر علي صيام شهرين وتدابعين في قبل خطا أو تباهر فعرض له مرض يغلبه ويصفر صيامه أنه ينصح من مرضه وقوي على الصيام وليس لو أن يؤخر ذلك هو يبني على ما قد نضى من صيامه وكذلك المرض الذي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري أي صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد قامت وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متدابعين لكتاب الله أن يفطر إلا من علة المرض أو حيضة وليس له أن يسافر فيفطر قال ما مالك هذا أحسن ما سمعت في ذلك ما يفعل المريض في صيامه قال يحيات مالك يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه يوتع ويبلغ ذلك من فإن له ان ذلك وكذلك المريض اذا اشتد عليه القيام في وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ذلك, ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صيبة ما إذا بلغ ذلك من صلى وهو جالس ودين الله يسر وقد أرخص الله للمسافر في الفطر بالسفر وهو أقوى على الصيام من المريض قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر فأرخص الله للمسافر بالفطر بالسفر وهو أقوى على الصوم من المريض هذا حب ما سمعت وهو العمر المجتمع عليه النذر في الصيام والصيام عن الميت حدثني أخي عن مالك أنه بلغه عن سعيد المسيبي أن سعيد العظيم للنذر الصيام شهد عنه أن يتطوع فقال سعيد لي عبد قبل أن يتطوع قال مالك وبلغني عن سليمان بن سار مثل ذلك فقال مالك من مات عليه ندر من رقبه يعتقها او صيام او صدقه او بدنه باوصافها ان يوفى ذلك عنه من ماله اين الصدقه والبدنه في سلوسه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا الا ما كان مثله وذلك انه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كيات ما يتطوع به مما ليس بواجب وانما يجعل ذلك في سلوسه خاصه دون راس ماله لانه لو جاز له ذلك في راس ماله لاخطرا لا المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبه عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورفده تمام مثل هذه الأشياء التي لم يكن يكتر إلتقاضها منه مرتقاض ألو كان ذلك جائزاً لو أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى يحيط بجميع ماله فليس ذلك له وحدثني عمالك مالك إن أنه بلغه أن عبد الله من عمرك يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد زيقول زي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد فاجاء في قضاء رمضان والكفارة بحدثني احياء المالك مالك عن زيد بن اسلم عن اخيه خالد بن اسلم ان عمر بن الخطايا فردات يوم في رمضان في يوم ذي غيم وراى انه قدمت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين ظلال الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا قال مالك يريد بقول الخطب يسير القضاء فيما نراى والله اعلم وخفه مغنته ويسارته ويقول نصوم يوما مكانه فحدثني عن مالك عن ابن عمر كان يقول يصوم رمضان متبعا من نقره من في سفر فحدثني عن مالك عن ابي شهاب ان عبد الله ابن عبدان عبد الله ابن عبادة واذاه الى تخريج قماه رمضان قال احد ما يفرق بينه وقال الاخر لا يفرق بينه لا ادري ايما قال يفرق بينه ولا ايهما قال لا يفرق بينه وحددني عمالك عن, عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول من اشتقى او هو قائم فعليه القضاء ومن ذراه القيم فليس عليه القضاء وحددني عمالك عن, عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيدا من المسيب يسال عن قضاء رمضان فقال سعيد انا احب أن لا يفرق قضاء رمضان ما ايها اشر قال يحيى بن عثمان يقول ممن فرق قضاء رمضان فليس عليه اشر وذلك ذلك عنه و ذلك إليه ان يتابعه قال ما منك لو شربت في رمضان كان من صيام واجب عليه ان عليه قضاء يوم مكاره وحدد لي ان مالك ابن ان اخبره قال كنت مع هو يطوف فجأه إنسان ما كان شيخ يقول عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. نعم. وله تفسير موجود تفسير مجاهد نعم وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس أنه واخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف باللي فجاءه إنسان فزاله عن صيام أيام الكفاره يا متتابعات لم يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء قال مجاهد لا يقطعها فإن أفكرات بين بن كعر ثلاثة أيام متتابعات قال مالك المحب إلي ان يكون ما أسمى الله في القرآن يصام متتابعا فسوء مالك عن المراه تصبح صائمه في رمضان فتدفع دفعه من دميع بيط لغير ريوان حيضتها ثم تنصدر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون ثم ذلك عنها قبل حيضتها كيف في صيامها قال ذلك الدم من فإذا فإذا ذهب عنها الدم بل وسئل مالك عمن اسلم في اخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله او هل يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه فقال ليس عليه قضاء ما مضى وانما يستانب الصيام فيما يستقبل فاحب اليه ان يقضي اليوم الذي اسلم في بعضه قضاء التطوع حتى تريحيا عن مالك عن ابن شاد ان عائشه وحضه الزوجين نبيه صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهديا لهما طعامه فافقرسا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشه فقالت حطته وبدرتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهديا لنا طعامه فافقرنا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما اخر قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل او شربتاهيا او ناتيا في صيام تطوع فبعت عليه قضاء يومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع ولا يفطر وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه ومتطوع قضاء إذا كان إنما أفضل من غير متعمد للسطر ولا أرى عليه قضاء صلاة النافلة إذا وقفع من حدث لا يستطيع حدث مما يحتاج فيه إلى الوضوء قال مالك ولا ينبغي يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما أشفى ذلك من الأعمال الصالحة التي يتطوع التي يتطوعها الناس يكبره حتى يرتمه على سنته إذا كبر لم ينطره حتى يصلي ركعتين وإذا صام لم يفصل حتى يرتم صومه يوما فإذا أهل لم يرض حتى يرتم حجه وإذا دخل في الطوافل لم يكبره حتى يرتم سبوعه ولا ينبغي له أن يسرك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضي إلا من أمر يعرض له إما يعرض للناس من الأسقام والأمور التي يعذرون بها وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم في الصيام إلى الليل فعليه اطمام الصيام كما قال الله وقال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ولولنا رجلنا هل بالحج تطوعا وقد قام الفريضه لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويردع حلالا من الطريق وكل أحد دخل في نافلة. عليه اسمامها إذا دخل فيها كما يسم الفريضة فهذا أحسن ما سمعت في ذلك فدية في من أصطر في رمضان من علة مالك أنه بلغه وأنه نسبن مالك كبير حتى كان لا يقدر على صيام فكان يستدي. قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إن كان قوي عليه فمن فدا فإنما يفعل مكان كل يوم مجد أسخر بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك أنه بلوه أن عبد الله بن عمر رسول على المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقالت التروط طيبما كان كل يوم مسكينا كان كل يوم مسكينا مسكين مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك أهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله فمن كان, كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام اخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها مالك على عبد الرحمن بن القاسم على أبيه انه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدى من حنططين عليه مع ذلك القضاء مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك جامع قضاء الصيام مالك عنيح ابن سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كلا لك المد النبوي عندي إلى زيد بن صابت الصند بصنده الذي كان يؤدي دقات الفتره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتى منكم إلى مكة يحسن إن شاء الله أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما يستطيع عصومه حتى يأتي شعبان صيام اليوم الذي يشك فيه ذلك أنه سمع هلأ مين ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان ويرون أن على من صامه وغير على غير رؤية ثم جاءت ثبت أنه من رمضان أن عليه طبعه ولا يرون بصيامه تطو عن بأسا قال يحيى قال مالك وهذا الأمر عندنا والذي اذرفت عليه أهل العلم ببلدنا جامع الصيام ما مالك عنا بالنظر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي بن عبد الرحمن عن أيشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت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 وما رايته في شهر اكثر صياما منه في شعبان مالك على بالزناد على عرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنه فاذا كان احدكم صائما فلا يرقت ولا يجهل فاني امرؤ قاتله او شاتمه فليقول صائم إني صائم, إن صائم مالك على بالزناد على عرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقالوك لخلوك فمن صائم يطعم عند الله من ريح المسك إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي الصيام لوان جيبه كل حدنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لوان جيبه. مالك عن عمي ابي سعيد ما ابن مالك عن أبيه عن أبي هرائقة انه قال إذا دخل رمضان فتحت باب الجنة وغلقت ابواب النار وصفيدة الشياطين مالك انه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك كالأسلام في, في رمضان كانت اللي تغسل فيها الأموات جيء أبي يغسلونها فدخلت عليه إمرأة أخرى فضربت على إليتيها وصبتها صبتها يعني فلصق يدها بيد الميت فقالوا أقطعوا يد الحي فقالوا أقطعوا من جلد الميت قال الأمير لا أبكي حتى استفتي مالكا فقيل لمالك ان هذه القضية وقعت كذا وكذا وكذا قال الميتة تطلب القصاص فجلدوها جلد القز فجلدوها بقيت جلده واحده فلما ضربوها انفقت يد هذه هذا ذكرها شاب العزيز في بستان المعدسين الحكاية والله اعلم نعم مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في من ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره ولم أسمع أحد من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه وقال يا حسن سمعت مالك يقول في صيام الست أيام بعد فطر من رمضان إنه لم يرى أحد من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلة وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويقافون بدعته وعن الفقه برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء إن وراءه ذلك ورخصة عند أهل العلم رأوهم يعملون ذلك وقال يا حسن سمعت مالك يقول لم تسمع أحد من أهل العلم والفقه أو من يقتدى ومن يقتدى به ينهى عن صيامه الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض اهل العلم يصموا وراه كان يتحرّف كتاب الاعتكاف بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الاعتكاف مالك عن الشاب عن عرات بن الزبير عن عرات بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعتك فيدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان مالك عمشياء بن عمرت بن عبد الرحمن أن عايشة كانت إذا أعتكفت لا تسأل عن المريض إلا تمشي لا تقف قال يحيى قال مالك لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحد إلا أن يخرج لحاجة الإنسان قال يحيى قال مالك لا ياتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجه الانسان ولا كان خارجا لحاجه احد الا كان حق ما يخرج اليه عياده المريض والصلاه على الجنائز واتباعها قال يحيى قال مالك ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عياده المريض والصلاه على الجنائز ودخول البيت الا لحاجة الإنسان مالك انه سال ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف فقال نعم لا باس بذلك قال إحياء قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يقرأ الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهيه أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اتكف فيه إلى الجمعة يدعوها فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعه ولا يجب على صاحبه جام الجمعه في مسجد سوى فإن لا رأى بأس الاعتكاف لأن الله تبارك وتعالى قال وأنتم عاففون في المساجد فعم الله المساجد كلها ولم يقصص شيئا منها قال مالكم فمن هناك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة لذا كان لا يجب عليه أن يحفظ منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة قال يحيى قال مالك ولا يبيت معتكب إلا في المسجد الذي يتكب فيه إلا أن يكون خباؤه في رحمة من رحم المسجد قال مالك ولا أسمع أن المعتكب يطرب به ولم أسمع أن المعتكب يطرب بنا أن يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحمة من رحم المسجد ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد خود عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعتك فلا البيت إلا لحاجة الإنسان قال يحيى قال مالك لا يتكب أحد فوق باب المسجد ولا في المنار يعني الصوماء. أنا يحيى قال مالك لا يكون المعتكب ما كان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل بعثة فيها ولا الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. أنا يحيى قال مالك والمعتكب مشتغل بعده كفيل لا يعرف غيره مما يشتغل به من التجارة وغيرها. فلا باتريان بأن يأمر الموبر ألا بأس بأن يأمر المعتفف بضيعته ومصرحة أهله وبعماره وبشيء لا يشغله في نفسه فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من, من يكفيه قال يحيى وقال مالك ولمسوا يحد من أهل العلم يذكروا بالأتكاب شرطا وإنما الاتكاب وعملوا من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج ماش ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة منافرة فمن دخل بشيء من ذلك فإنما يعمل ببارضا من السنة ذهب ان بما يعمل بماه من وليس له ان يحدث بذلك غير ما وضع عليه المسلمون لا من شرط يشترك ولا يبتدع وقد اشتهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف المسلمون سنه الاعتكاف قال يحيى قال مالك الاعتكاف والجوار سواء والاعتكاف القروي والبدوي سواء ما لا تزناكف الذي ما يكون انه بلغه ان القاتع محمد أن القاسى من محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر قال لا أفكا من صيام يقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام قال يحيى قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا إلا من صيام وروجوا معتك في الليل حدثني يحيى عن بن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولاي ابي بكر ان ابا بكر بن عبد الرحمن استكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفه في حجره مغلقه في دار خالد بن وليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين وحدثني عن زياد عن مالك انه راى بعض اهل العلم اذا تكفوا العشر الاواخر من رمضان لا يرجعون الى اهلهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس قال يحيى قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن اهل القول الذين مضوا قال يحيى قال الزياد قال مالك وهذا أحب ما شمعك إليه في ذلك قضاء الانتكاف مالك العنبي جهاب عن, عن عمرك بن عبد الرحلاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصر بين المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخذية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء بين به فلما راهن الاعنا فقيل له هذا قبا وعيشه وقبا وحفصه وقبا وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن ثم انصاف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال قال يحيى قال زياد ورسول مالك دخل في شهر رمضان يوما أو يومين ثم فخرج من عليه ما من صح إذا صح أم لا يجب عليه ذلك عليه وفي أي شهر يعتكف إن وجب ذلك عليه فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عنقوب اذا صح في رمضان أو غيره قال مالك قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راد العنقوب في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان فكف عشرا من شوال قال يحيى قال زياد قال مالك والمتقوع في الانتكاف الذي عليه انتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان انتكافه لا قال يحيى قال الزياد قال مالك في المرأة إنها إذا كفت ثم حاوضك انتكافها إنها ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت النسي لأية ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من قال يحيى قال الزياد قال مالك ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تظهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك مالك الشاب شابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البلوت وهو معتكف قال زياد وقال مالك لا يخفض المعتكف مع جنازة أبويه ولا ما غيرهما النكاح بن اعتكاف قال يحيى قال زياد وقال مالك, مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس والمرأة المعتكفة أيضا كف نكاح الفطبة ما لم يكن المسيس قال ويحرم على المعتكف في الليل ما يحرم عليه منهم بالنهار قال مالك ولا يحل لرجل أن يمس وهو ومعتكون ولا يتنزد بنها بشيء بقبلة ولا غيرها قال, قال مالك ولمس احد أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكف أن ينكح في ارتكاف ما لم يكن المسيس ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه واصرف بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم ان المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب والمعتكف والمعتكفه يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى فهو بالنكاح في النكاح مختلف قال زياد وقال عليكم وذلك كلام امام من السنة بين نكاح المحرم والمعتكف والصائم كتاب وليعه القدر مالك عن يزيد بن عبد الله كتاب الاعتقاف ما في هذا اللبس عندكم قاموا لكتاب الاعتقاف وبه تم جزء 1 قاموا لكتاب الاعتقاف الحمد لله على حسن عونه وتم به الجزء الأول من المخطط لأن التجزية أربعة أجزاء مخطط هذا هنا تم جزء الأول كتاب فضل ليلة القدر نعم إن شاء الله عليه. كتاب ليلة القدر مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهابي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سائد القدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف لعشر الوسط يعتكف العشر الوسطى من رمضان ثلاثه عاما حتى اذا كان ليله 21 وعشرين وهي الليله التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي يعتكف العشر الاواخر وقد رايت هذه الليله ثم منسيتها وقد رأيتني أسلمي من صبحها في ماء وطين فلتمسوها في العشر الواقع واتمسوها في كل وتر قال أبو سعيد فأمطرت السماوة تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد وقال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف على جبينه وفيه أثر الماء والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين مالك عن شاء بن عروة تعالى به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الواقع من رمضان مالك عن اللهم بن دينار عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرّ من ليلة القدر في السمع الواخر والمالك على بن نطر عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن مليس الجهلية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار اаковني ليلة أنزل لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان مالك عن ابن ميدي الطويل عن انس بن مالك إن أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني وريت هذه الليله في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت قلت في التاسعه والسابعه والخامسة مالك إن انه بلغ ان الرجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اوليئه القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارى رؤياكم قد تواطعت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الاواخر مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورئ اعمار الناس قبله وما شاء الله من ذلك فكانه تقاطر اعمار أمته أن لا يبلغ من العمل مثل الذي بلغهم في طول العمر فاعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحضره منها والله إليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم كتاب الحج الرسل للإهلال حجزني يحجى عن مالك عن برحمة بن قاتم عن أبيه عن أسماء بن سعوميس أنها ولدة محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرهى فلتغرسل ثم لتوهل وحجزني عن عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيبي أن أسماء أبي سعوميس ولدة محمد بن أبي بكر من ذلك ليسه فأمرها ابو بكر أن ترسل ثم تهلا وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يرتسل للإحرامين قبل أن يحرم ولدخيل ولدخوله مكة ولنقوفه عشية آرفة رسل المحرم حدثني أحياء مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراه ابن عبد الله بن حنين عن ابيه ان عبد الله بن عباس والمسطر بن مخرم تختلفها بالأبواء فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه وقال المسور بن مخرمت لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصار فوجده يغسل بين قرنين وهو يشتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن محرم أرسلني إليك عبد الله بن عباس أثنك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فمضع أبو أيوب يده على ثوب فضعتاه فتى بدأ لرأسه ثم قال لأ لأ لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب عليه على, على رأسي ثم حرك رأسه بأيديه فأقبل بهما وأكبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وهجسني مالك من حميد بن قيسن عن طائر أبي رباح أن عمر بن خطاب قال لي على ابن بني منية وهو يصب على عمر بن خطاب ما أنوى ويرتسل أصبب على رأسي فقال يا لا أتريد أن تجعلها بي بإن أمرتني صببت قال له عمر بن اصبح لن يزيده الماء الا شعته وحدثني مالك عن نادر بن الله بن عمر كان اذادنا من مكه بادبه طواه ليستنيتني حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم إذما يدخل من الثنيات التي باعلى مكه ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتبرا حتى يغسل قبل ان يدخل مكه اذادنا من مكه به طواه ويامر من معه فيغتسلوا قبل ان يدخلوه وحدثني عن مالك عن نادر بن الله بن عمر كان لا يغسل راسا وهم مفعم الا من الاختلام قال مالك سمعت عن العلم يقولون لا بأس ان يغسل الرجل المحرم راسه بالغسول بعد ان يرمي دمره العقبه وقبل ان يخلق راسه وذلك انه اذا رضى دمره لقد فقد له القتل القبل وحلق الشعب والقاء السمك ولوس ثيابه ما ينهى عنه الململ بثياب في, في الإفرام حدثني أحيانًا مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس من بثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العنايم ولا الثوابيلات ولا البواينث ولا القجار إلا أخذ لا يلبس عليه من يلبس الململ يلبس الثين ويقطعهما تعبين ولا تلبس من الثياب شيئاً ما هذا أول الحكم والحكم الثاني لما خذوا ببذي أربعة ما ما أمر بقطع ال ال الخبط. نعم شاء الله إلا أحد من لا من ما الله ولا يلبس من ولا الورس قال يحيى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يرد, يرد فقال اسمع ولا ارى ان يلبس مثل الثراويل الا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن في الثراويل بما لها عنور النفس ثياب التي لا ينبغي للمخلمين أن يلبسها وأن يستثني لها كما استثنا بالقفين لبسة فيها بالمصدغات من الإحرام حدثني يا مالك عن عبد الله بن زين وعلي بن زين وعلي بن زين بن عبد الله بن عمر أنه قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحلم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورسل وقال من لم يردن عليني فليلبس صفين وليخطارهما أسنى من الكابين وحدهني عن مالكنا النافع أنه سمع أسنى مولاه رسول الله يميع ما في هذا من الآثار النبضية 1720 أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبغا وهو محرم فقال عمر ما هذا ثوب المصبوغ يا طلحة فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر فقال عمر إنكم أيها أيها الظهر أئمة يقتدى بكم الناس أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس سياب المصبغة في الإخراج فلا تلبسوا ايها الرغب شيئا من هذه الثياب المصبغه فحدثني عن مالك عن شامل عروبه عن أبيه عن اسماء ابي كريبه انها كانت تلبس المؤخرات المشبعات وهي محرمه ليس فيها زعفران قال يخياس إلى مالك عن شرب مساه طيب ثم ذهب من وضيح الطيب هل يكفى هل يكرم فيه فقال نعم ما لم يكن فيه سباء زعفران او, أو ورس لبس المحرم المنطقة وحددان يحيى عمالك ان عبد الله ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم وحددان يحيى عمالك عن يحذي فعيد أنه سمع سعيد بن المسير يقول في المنطقة في المحرم تحت ثيابه أنه لا أسل ذلك إذا جعل في ضرغيها جميعا سيورا يعتقد بعضها بابها إلى بعض قال مالك وهذا أحب ما سمح إليه ذلك تفير المحرم وجهه حددان يحيى عمالك عن يحذي فعيد عن القاتل بن محمد أنه قال أفضرني البرافصة أ يغطي وجهه ورأسه وحدهن يعلم ذلك عبد الله بن عمر كان يقول ماذا قذق ظفني من الرأس فلا يخمره المحرم وحدن ذلك الله بن عمر كذا ابنه واقد عبد الله وما تنفج محرمه فخمر رأسه وقال ولا أن حرم لقد قال مالك الرجل ما دام حيا فإلا ما عمله الله بن عمر كان يقول لا المرأة المحرمة ولا بعدين وحدها عن مالك عنه شايم لعوة عن فاقمة منت المنزل قالت كنا نخمر وجوهنا ونقف محرمات ونحن ما اسمع بن جايبك ما جاء في الطيب بالحج حدها نيعا عن عبد الرحمن القاسم عن أبي وعنائزة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قبل قبل عن إلى الأعرابيين قبل أن يغيموا ولكله قبل أن يطرد بالبيت وأحداً من عمالك أن خميس بن خيس أنا ضايع يا أبي وباخ أن أعرابي أدع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحين وقع على الأعرابي قميص وريعت الرصوفة فقال يا رسول الله إني أهل الفريعة فكيف إذا تأمرني أن أصنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمني فقام ذهاري الصورة عين وفعل في أمرك ما تفعل في خدف وأحداً من عمالك هذا سؤال عبي. هذا العربي جاء في غزوة ثنين يساله كيف أصنعوه في عمرتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عنده قد أفعل في عمرتك ما تفعل في حج حاج حج ما فرض هل كان حج في الجاهلية قبل الفرض ها الجواب عليكم نعم الله وحدثني يعمر لكن عن نافع عن نافع عن عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب لديه خطيب وهو شجره فقال من الريح هذا الطيب فقال عمر من قال الله قال ما ريت ان ام حبيبه فقال عمر عند ذلك يرجع فلا تفسيرنا فحدثني عن الصديق بن الوليد عن غير واحد من أهله أن عمر بن خطيب وهو شجره كثير الصديق قال عمر من الريح هذا الطيب فقال كثير مني يا امير المؤمنين لا على لبت, لبت رأسي وأردت أن أحلقت فقال عمر فده بنا شرابتي فشربت فدلوك رأسك حتى فعل كثير من الصلب قال مالك الشربه حفير تكون عند اصل النقلة وحدث أن يعمل مالكنا من حديث سعيدا الله ما الرحمن الملك الله زيد بعد أرم الجمره وحلق واسمه وقبل أن يفيض وعن الصيب فنهاه سالمون رجل الله وأرخص له خارج بن زيد بن كابس قال مالك لا بأس عن يدهن الرجول بدهن ليس به طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من من بعد رمي الجمره قال يخيص ما من مالكنا طعام فيه جعفران لم يأكله المحلم فقال أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحلم وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحلم او اكيد الى احد ان ياعمالك ان الناس عن عدل ان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول اهل المدينه من الفليفه والوالشين الذا وي اهل الزم من قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه قال وي من عن الله المدينه أن يستطيعون إذا الحنيدة ذلك الشام الجبة وهلى من قرن من قرن قال عبد الله بن عمر، أما هؤلاء الثلاث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هي أن عبد الله بن عمر أهل من من فاداني امي امال كان نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى في بن ابيان عبد الله بن عمره الله عليه وسلم لبيك لك الله في وحددني عن مالك عن موسى بن عن بن عبد الله أنه سمع أباه يقول بيبي داركم هذه الذين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند يعني مسجد عن مالك سعيد بن عن سعيد عن بن أنه قال عبد الله بن عمر يا أبا تصنع لم أحد من قال قال رايتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورايتك تلبس النعال السبتيه ورايتك تصبغ السبتي ورايتك اذا كنت انك تاهل الناس الى راوا النلال ولم تهلك انت حتى يكون يوم ترويتي فقال عبد الله بن عمر أما الاركان فاني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي اليمانيين أما النعال السبتيه فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعاله التي ليس فيها شعر يتوضا فيها فانا احب ان البسه والبسها واما الصبغه فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان أصبغ ان اصبر بها واما الاهلاد فاني نمار رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تمتعت به راحلته بعد ان مالك كان ناذين عبد الله بن يصلي الخليلي هذه الفيله ثم يخرجها يركب بها الى التواتيه واحرم بعدها يعمال مالك إن انه لا هو ان عبد الملك بن مروان اهل من في, في, يسلي في مسجد ذو الحليفات احرام ما له صلع. انما هذا كان يسلي في مسجد. صحية المسجد نعم و ان ابن بن عثمان اشار عليه بذلك رفع الصوت بالاهلال حدثني اخيرا عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عبد الحجم عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن شامل عن خلد بن الشايب الانصاري بن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني يبيل بامرا يانا وراء اصحابه او من معي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبيه او بالاهلال يريد احدهما فعد ذميعا مالك إن أنه سمع إلى العلم يقوله ليس على النساء رقم الصوت بالتلبية تسمع مرة قال مالك لا يرضى ونحن صوته بالإلهة إلا في مسائل في الجماعات ليسمع نفسه ومن يلهي الله في المسجد الحرامي ومسجد ملا فإنه يرفع صوته فيهما قال مالك سمع جباباه العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض فهذا الحج حدث ذمي أخي مالك عن أبي الأسود يحى محمد بن عبد الرحمن أنعبة بن زبيري عن عائشة الدول النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال <ترجنا> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على احدث من اهل بالعمره ومن نام من اهل بالحج واهل رسول الله, صلى الله عليه من اهل عن عبث ابن زبيري أما أنتهم من المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وحدها عن مالك إن أنه سمع إلى العلم يقولون من أهم أهل بحج مفرد مفرد ثم بدأ له أن يهل بعده في عمره فليس له ذلك قال مالك رذلك الذي أدرك عليه أهل العلم برجنا القرار في الحج حدثني هي مالك عن, عن جابر بن محمد عن أبيه أن المقدار من أسره دقل على علي بن أبي طال وهو ينجع ذكرات له جقيقا وخبضا فقال هذا عثمان بن عفاني انهاء أن يقرن بين الحج والعمرة فقال جعلينه على يديه أثر الدقيق والخبط فما أنسى أثر الدقيق والخبط بها لابراعي حتى دخل على عثمان بن عفاني فقال أنت تنهاء أن يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان ذلك رأيه فقال جعلينه مغضبا ويقول لبيك, لبي لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة ما قال ما لك المحن على مالك سنة 146 أو 47 خيل أنه يخالف ابن عباس ويخالف عثمان ابن عفان فضرب مالك مئة تضربه بمدة كده من كتفه حتى كان لا يستطيع القبض الشسم هو يمينه على شماله نعم وهذا اللي تنزل على كل احد اصلى الله انهم اذا الله يحمينا وياكم من الله افتى نعم قال مالك الأمر عندنا أن من قرر الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيئا حتى ينخر هديا إن كان معه ويحلل منه أن يوم النحو فحدثني عم مالك أن محمد بن عبد الرحمن سليمان أن رسول الله عنه قال حدث الوداعي خواجه إلى حج فمن أصا من أصهاره من أهل يحج منهم من دل من على الحج والعمرة ومنهم من أهل لبيعة ما من أهل يحجنا ودل على الحج والعمرة ولم يحلل وأما من كان أهل لبيعة ما من أهل لبيعة منهم لبي بدأ له أن يلب الحج حج معها فذلك له ما لم يقف في البيت بين الصفا والمروه فقد قال عبد الله بن عمر قال ان صندت على البيت صنعنا كما, صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الزفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمره قال مالك وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محجة الوداعي بن عمره. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هجه فليهر بحج مع العمره هم لا يحل فتى يحل منهما جميعا رطح التلبية حدثني أحياء مالك عن محمد المحمد لأيبثني فقضي أنه سادانة ابن مالك وهما غاليان من منا إلى عرفة كيف كنتم نصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهل المهل منها فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه وحددني عن مالك أن جابر ابن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يوليبي في حتى إذا زغت الشمس من يوم عربة قطع السنبية قال يحيى قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم وفي ذلك محدثني عن عبد الرحمن بن قاسم عن نبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك السنبية إلى رجعت إلى الموقف وحددني عن عن ناجع أن عبد الله بن عمر كان يفع السنبية بالحج إذن سأى إلى الحرم حتى يطوف ذليتي وبين الصفاء والمروط ثم لا يلبي حتى يضم منها إلى عربة فإذا غدا تركت تلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم وعد عن مالك العنبي شهاد أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف ذليتي وحددني عن عن ألقمة من يبعى ألقمة عن أمني عن عائشة أم المنين أنها كانت تنزل من عربة من المرسة ثم تحولت إلى الأراض قالت وكانت عائشة ذوهل ما كانت تنزل نزلها ومن كان معها فإذا ركبت متوجات إلى الم ذراته الاهلال قالت وكانت عاجله بعد الحج من مكه ذي الحجه تعتمر بعد الحج من مكه ذي الحجة ثم ترك ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم المحرم حتى تأتي العشر بعد بها حتى ترى الهلال ف... فكانت تخرج قبل هلال المحرم المحرم حتى تأتي العشر بعد بها حتى ترى الهلال فاذا رات الهلال اهلت لعمه وحدد عنا لكن عن يحيى بن دعى بن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفه من مراده جميع التكيره عاليا تبعث الحرس ويصيحون في الناس ايها الناس ان إهلال ذبيحه اهلال اهل مكه بها من غيرهم حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القادم عن أبيه ان عمر بن الخطاب قال يا اهل مكه ما شان الناس يهون اشعدا وانتم المدهنون انه اذا رايتم الهلال حدثني عن مالك عن هشام رواه عن الله أن عبد الله بن الزبير عقام بمكة تفع سنين يهل بالحج لهلال بن حجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك قال يحيى قال مالك وإنما يهل أهل وإن مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها ومن كان مقيما بمكة من غير أليا من جو في مكة لا يصلب من الحرم قال يحيى قال مالك ومن علم مكة بالحج لأخير الطواف بالبيت والسعي بين الصلاة والمروة حتى يرجع من منا ذلك صنع عبد الله بن عمر قال وسيل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة وغيره مما كتله لالد الحجة كيف يصنع بالطواف قال عما الطواف الواجه واليؤخر وهو, وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصدى والمروة وليطوب ما بدأ له وليصل ركعتين كلما طهر سبعا وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من كذب آخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصدى والمروة حتى رجعوا من منا وقالت على ذلك عبد الله بن عمرت كان يهل له لالد الحجة بالحج من مكه ويؤخر الطواف بالبيت والسائرين الصفى والمروى السائر يرجع ممنى وسائر مالك عبد الله من اهل مكه, هل يهل؟ من, أهل مكة هل يهل من جوف مكه بعمره قال بل يخرل إلى فيحرموا من ما لا يوجب من الهدي حدثني عن, مالك عن عبد الله بن, أبي بكر بن محمد بن بن عن عبد زيادة بن عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم ان نزل الله ينهاكم عن الهدي المحروم عليه ما يحرم على الحاج اتى ينحر الهدي وقد بعث بهدي هدي مكذب وقد بعث به هدي لي صاحب الهدي قالت عمه بكعله عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا بعثت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعثتها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاربا لم يحرم فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حله الله له حتى نحرر الهدي فحدثني عن ذلك بن سعيد أنه قال جلد عمرة من عبد الرحمن عليه الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه الناس لا يحرم إلا من, لا يحرم إلا من أهل عن عن محمد بن بن عرب عبد الله بن أنه رأى رجلا من عراق فسأل الناس عنه فقال إنه أمر بهدي يقلد فذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبه قال ان مالك عن من خرج بهدي لنفسه اذا شعره وقلده بن حليفة ولم يحرمه حتى جاء الجحر قال لا أحب ذلك له ولم يصد من فعله ولا ينبغي لو يقلد الهدي ولا يشيره إلا عند الهلال إلا رجل لا يريد الحج لا به ويقيم بياله وزهن مالك ان يقرئ منادي غير محرم مكاننا لا على ذلك وسئل ايضا عما اختلف اليه الناس من الاحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمره فقال الامر عندنا الذي ناخذ به في ذلك قول عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدني ثم كان فلم يحرم عليه يوم مما أحله الله له حتى نحر الهدي ما تبعد الحائض بالحج حدثني أحياء الملك عن ناسنا بالله ابن عمر كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج والعمرة ما تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمرت ويتشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمرت ولا تقرب المسجد حتى تطهر العمرة في أشري الحج حدثني أحياء الملك لأنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثة عمل فدي يد وعمل قضيه يد وعمل جرانه يحددني عن ذلك عن جابر بن عن نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر لا تدا احداهن لشوال في لذا القعدة وحدثني عن ذلك عن عبد الرحمن بن حنونه الاسلامي ان رجلا سعيد بن المسيف فقال اعتمر قبل ان اقام فقال اعتمر قبل ان احج فقال سعيد النعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج وحدثني عن مالك عن ابن جابر العزايري من رسيه بان عمر بن ابي في جواد فحدثنا له عمر ثم قعد إلى اهله ولم يحج قطع التلبيه فيما تحدثني يحيى عن مالك عن جابر كان يكفع في, العمر في دخل الحرم قال مالك لمن اعتمر من التنعيم انه يقطع تلبيته حين يرى البيت قال يحيى سوين مالك عن الرجل يعتمر من بعد المواقيت وهو من اهل المدينه او غيرهم متى قال اما من المواقيت فإنه يقطع السلبية إذا انتهى إلى الحرام قال وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك ما جاء في المتمتع ما جاء في التمسع حدثني أحياء ذلك عن ابن عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفر بن عبد المطلب أنه حدثه وأنه سمع سعد بن وقاص وقاف والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن عبي سفيان وهما يذكران السمسع من عمر في الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل فقال سعد بئس قلت يا ابن أخي اين عمرا من الخطابق النهى عن ذلك فقالت عهد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه وحدثني عمالك عبد الله بن عمر انه قال والله لا نعتمر والله لا ان اعتمر قبل الحج واهدي احب الى يمن نعتمر بعد الحج في ذي الحجه وحدثني عمالك عبد الله بن عبد الله بن عمر انه كان يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او في ذي القعده او في ذي الحجه في قبل الحج ثم اقام بفكه حتى يدرك الحج فهو متمتع من حج وعليهم السيسر من الهدي فإذ لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجع قال مالك وذلك اذا قام حتى الحج ثم حج من عامش فقال مالك في رجل من اهل مكه انقطع الى غيرها وتكن سواها ثم قدموا معتمرا بأشهر الحج ثم قاموا بمكة حتى أنشأ الحج منها إنه متمتع يجب عليه الهدماء الصيام إن لم يجد هدية وأنه لا يكون مثل أهل مكة وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإرقامة بمكة حين ينشئه الحج هو؟ قال نعم هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة وان راد الاقامه وذلك انه دخل مكه وليس من اهلها وانما لهديه او الصيام على من لم يكن من اهل مكه وان هذا الرجل يريد الاقامه ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس من اهل مكه عن عمالك عن يحيى بن أن عنه زي سعيد بن المسيب يقول من اعتمر بشوال او ذي القعده او ذي الحجه ثم قام بمكه حتى يدركوا الحج فهو متمتع للحج ومن استيقر من الهدي فمن لم يسبق ثلاثة ثلاثه ايام بالحج وثلاث اذا رجع على يد فيه التمتع قال لكم من اعتمر في شوال اوذ القعده من اعتمر شوال في شوال اوذ القعده اوذ الحجه ثم رجع الى ثم من, من على من ثم, حتى ثم قال وكل من انقطع الى مكه من اهل الاذاق وسكن ثم ادى الحج ثم بمتمتع وليس عليه ولا صيام هو اهل مكة. إذا كان من ساكنها قال يحيى أسول مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى أسفل من الأسفل ثم رجع إلى مكة وهو يريد لقابة بها كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخل بعمرة الياشون الحج ثم إن شاء الحج وكانت عمرة الذي دخل بها من مهيقات النبي صلى الله عليه وسلم عودونه أمتمثع ما كان على تلك الحالة إذا قال مالك عليه ما على المتمثع من الهدي والصيام. وذلك أن الله تبارك وتعالى يكون في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضي المسير الحرام جامع ودافع العمر في حدثني أحمالك عن سمي ملاذي لكن عبد الرحمن عن أبي صالح الثمان علي هو يتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرت من العمرتك فارتني ما بينهما والحج المبرور ليس له جذون إلا الجنة وحدثني عمالك عم عن سمي ملاذي لكن عبد الرحمن أن هو السميع من عبد الرحمن يقول جاءت مرسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد كنت تجهدت للحج باعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرت فيه كحجة وحدثني عمادك عن ناثر عبد الله بن عمر أن عمر في الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك يسم لحج أحدكم وأسم لعمرته أن يعتمر بغير أشهر الحج وحدثني عمادك أنه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربنا لم يحصل عن راحلت حتى يرجع قال مالك العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها قال مالك ولا أرى لأحد يعتمر في السنة في السنة في مرارا قال مالك بالمعتمر يقع بأهله أن عليه بذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدي بها بعد إثمان التي يفسد ويحرم من حيث أحرم بعمرة التي يفسد إلا أن يكون أحرما من مكان أبعد من نقاطه فليس عليها أن يحرم إلا من نقاطه قال مالك من دخل مكة بعمرة بطافة بالبيت وتعبين الصفاء والمرتي وهو جنوب أو على غير وضوء ضمن وقع عليها ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضع ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفاء والمرتي ويعتمر عمرة أخرى ويهدي على المرات إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك قال مالك بعمل العمرة من التنعيم إذا إنه من شاء ان يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجنون على إن شاء الله ولكن الفضل إلا من الميقات الذي وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم نكاح المهر حدثني أحياء مالك الربيعة من ابي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعذى أبا راضي مولاه رجلا من الآصار وزوداه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرجه وحددني عن مالك عن نبيه عن نبيه بن يوهب بن أخي بني عبدالله أن عمر بن عبدالله يرسل إلى آبان بن عثمان إلى آبان ابن عثمان وآبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني قدرت أن أمكح طلحة إني أردت أن إني <سؤال> قدرت أن أنكح فلحة بن عمر بنتي شيبة بن جبيل قدرت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان وقالت سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ين لا ينكح المحرمون ولا ينكح ولا يخطب وحدثني عن ذلك عن داود بن عثمان وقال ذلك رحمه الله اللي روى عنهم وصماهم في المؤتى خمسمية وتسعون رجلا نعم وحدثني عن مالك عن داود بن الحفين أن أبا غطفان بن طريف المرضي أخبره أن أباه طريفا تزوج امراتا وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره وحدثني عن مالك أنه بلغوا أن سعيد من المتيب وسالب بن عبد الله سليمان بن يسال سهلوا عن نكاح المحرم فقال لا ينكح المحرم ولا ينكح قال <تضال> يحيى قال مالك برجل المحرمين انه يراجع امراته انشاء اذا كان في عده منه حجامه المحرم حتى بني يحيى عمالك عن يحيى البعيد سعيد عن سليمان بن يشار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجموه محرم فوق راسه وهو يومئذ بن الجمل اليمن مكان بطريق مكه وحدثني بني عمالك ان الناس عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لا يحتجم المحرم الا ان يضطر لا يحتجم المحرم إلا يطر إليه مما بد له من فال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة ما يجوز للمحرم يكنه من الصيد براته أفق الله الجميع لما يحب يرضى ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة بس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 a an la I'm <śmienic> <śmienic> Thank <laughs> you.